قتل أَصْحَابُ الأحدود النار ذات الوقود إِذْ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أَن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض